قل لي بربك أي عدل أن ترى شوقي ومنك البعد قد أعياني وهجرت قلبا غارقا في عشقه وتركتني في التيه والاشجان وتظل تمضي لا تبالي بالهواء آه فيا للهجر كم أضناني خذ ما تشاء مني ولكن أعطني حبا وبعض العطف والتحنان أتراك تدري يا سطور حكايتي وعلمت ما قبل وامه وجداني قل بربك هل عدلت بقصتي ان الهوى والحب هدك ياني